حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا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 والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتكئ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهو حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ورون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا ان الله سميع عليم من ذلك قُرِبَ اللَّهُ قَضًا حَسَنًا فَيُضَائِفُهُ لَهُ ضَعْفًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَخْضِبُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ